Stavu, eltani, nos, stavu, Allah.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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال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 والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغى في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها بالأنام فيها باكهة والنخل ذات الأكمام والحبض والعصف والريحان، فبأي آل آي ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صنصال كالفخار، وخلق الجان. بأي آل ربك ما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آل ربك ما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغىان، فبأي آلام ربك ما تكذبان؟ يخرج منهم اللخل والمرجان، فبأي آلام ربك ما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبطى وجه ربك ذو الجلال والإكرام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 ربك تكذبان، فإذا شقت السماء فكانت وردة كذها، فبأي آلاء ربك ما تكذبان؟ فيوم إذ يسأل عن ذنبه إن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 التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر الله سمي الله من حمده ربنا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 غير المغضوب عَلَيْهِمْ ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عيناي تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكية زوجان فبأي آلاء رب متكئين على فرش بطائنها متكئين على فرش متكيين على فرش بضائعها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آل ربك ما تكذبان فيهم ناقصات الطرف لم يطنفهم.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 uh y -huh. متكذبان متكئين على رفرف خضرو وعبقري فسان فبأي آل ربكمات كذبان فبأي آل ربكمات كذبان تبارك اسم ربك دي الجنال والإكرام الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا Allahu akbar, Allahu akbar. الله أكبر الله أكبر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 Assalamu alaykum wa rahmatullahi